من مجال شرح منظومة البيقوني رحمه الله في علوم الحديث وتبث هذه الدروس مباشرة عبر شبكة الانترنت في غرفة دروس الشمري في برنامج البايلوكس عمر الله هذه الغرفة بالعلم النافع وبالدعوة إلى التوحيد والسنة وبالذب عن دينه ولقد قال امير المؤمنين في الحديث الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد ابن إبراهيم البخاري رحمه الله في اول أحاديث صحيحه حدثنا الحميدي عبد الله ابن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى ابن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثية يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه قال الحافظ ابن حجر عفى الله عنا وعنه في فتح الباري قال ابن رشيد لم يقتد البخاري بإيراده سوى بيان حسن ميته في هذا التأليف وأقول إن مدارة العلم من أشرف العبادات وشرط العبادة الاخلاص والمتابعة فهذه تذكرة لي ولثائر الإخوة والأخوات في لزوم تصحيح النية والإخلاص لله وحده في هذه المدارة ولقد قال رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم تركت فيكم ما ان به لن تضلوا أبدا كتاب الله وسنة فكانت السنة مصدرا أصليا وركنا وثيقا من مصادر الاستدلال والتلقي عند الثلث وأصحاب الحديث والأثر لولا أن ناسا من الزنابق وغيرهم من المخطئين من العلماء قد نتبوا إلى السنة ما ليس منها فانبرى جهابذة الأئمة وفرسان حملة العلم وأصود التحقيق للذب عن الدين ولحراسة حماه المتين عن السنة ما ليس منها ويميزون الصحيح المقبول من البهرج المرذول ولقد انطلقوا في نقدهم وانبثقوا في تحقيقهم عن قواعد متينة وقوانين رافخة نظموا عقدها من بعد ورتب متائلها حتى كانت هذا العلم المعروف بعلم مصطلح الحديث قال الإمام الثلاثي النووي رحمه الله في مقدمته لشرحه على صحيح الإمام المسلم إن الاشتغال بالعلم من أفضل القرب وأجل الطاعات وأهمي أنواع الخير وآكذ العبادات وأولى ما أنفقت فيه نفائس الأوقات وشمر في إدراكه والتمكن فيه أصحاب الأنفس الزكيات وبادر إلى الاهتمام به المسارعون إلى الخيرات وثابق إلى التحلي به مستبق المكرمات وقد تظاهر على ما ذكرته جمل من الآيات الكريمات والأحاديث الصحيحة المشهورات وأقاويل السلف رضي الله عنهم النيرات ولا ضرورة إلى ذكرها هنا لكونها من الواضحات الجليات ومن أهم أنواع العلوم تحقيق معرفة الأحاديث النبوية أعني معرفة متونها صحيحها وحسنها وضعيفها متقلها ومرسلها ومنقطعها ومعضلها ومقلوبها ومشهورها وغريبها وعزيبها متواترها واحادها وأفرادها معروفها وشاذها ومنكرها ومعللها وموضوعها ومدرجها وناتخها ومنسوخها وخاصها وعامها ومجملها ومبينها ومختلف ومختلفها وغير ذلك من أنواعها المعروفات ومعرفة علم الأتانيد أعني معرفة حال رجالها وطفاتهم المعتبرة وضبط أسمائهم وأنثابهم ومواليدهم ووفياتهم وغير ذلك من الصفات ومعرفة التدليس والمدلسين وطرق الاعتبار والمتابعات ومعرفة حكم اختلاف الرواة في الأسانيد والمتون والوصل والإرسال والوقف والرفع والقطع والانقطاع وزيادات الثقات ومعرفة الصحابة والتابعين وأتباعهم وأتباع أتباعهم ومن بعدهم رضي الله عنهم وعن تائر المؤمنين والمؤمنات وغير ما ذكرته من علومها المشهورات ودليل ما ذكرته أن شرعنا مبني على الكتاب العزيز والسنن المرويات وعلى السنن مدار أكثر الأحكام الفقهيات فإن أكثر الآيات الفروعيات مجملات وبيانها في السنن المحكمات وقد اتفق العلماء على أن من شرط المجتهد من القاضي والمبتي أن يكون عالما بالأحاديث الحكميات فثبت بما ذكرناه أن الاشتغال بالحديث من أجل العلوم الراجحات وأفضل أنواع الخير وآكد القربات وكيف لا يكون كذلك وهو مشتمل مع ما ذكرناه على بيان حال أفضل المخلوقات عليه من الله الكريم أفضل الصلوات والسلام والبركات ولقد كان أكثر احتغال العلماء بالحديث في الأعطار الخاليات حتى لقد كان يجتمع في مجلس الحديث من الطالبين ألوف المتكاثرات فتناقص ذلك وضعفة الهمم فلم يبق إلا آثار من آثارهم قليلة والله المستعان على هذه المصيبة وغيرها من البليات وقد جاء في فضل إحياء السنن المماتات أحاديث كثيرة معروفات مشهورات فينبغي الاعتناء بعلم الحديث والتحريض عليه لما ذكرنا من الدلالات ولكونه أيضا من النصيحة لله تعالى وكتابه ورسوله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 في مقدمته في علوم الحديث إن علم الحديث من أفضل العلوم الفاضلة وأنفع الكنون النافعة يحب ذكور الرجال وفحولهم ويعنا به محقق العلماء وكملتهم ولا يكرهه من الناس إلا رذالتهم وتفلتهم وهو من أكثر العلوم تولجا في فنونها لا فيما الفقه الذي هو إنسان عيونها ولذلك كثر غلط العاطلين منهم من مصنفي الفقهاء وظهر الخلل في كلام المخلين به من العلماء ولقد كان شأن الحديث فيما مضى عظيما عظيمة جموع طلبته رفيعة مقادير حفاظه وحملته وكانت علومهم بحياتهم حية وأثنان فنونه ببقائهم غضة ومغانيه بأهله آهلة فلم يزالوا في انقراض ولم يزل في اندراس حتى آضت به الحال إلى أن صار أهله إنما هم شرزمة قليلة العدد ضعيفة العدد لا تغني على الأغلب في تحمله بأكثر من سماعه غفلاً ولا تعنى في تقييده بأكثر من كتابته عطلا مضطرحين علومه التي بها دل قدره مباعدين معارفه التي بها فخم أمره قال الإمام النووي رحمه الله أيضا في التقريب إن علم الحديث من أفضل القرب إلى رب العالمين وكيف لا يكون وهو بيان طريق خير الخلق وأكرم الأولين والآخرين وقال العلامة التبريزي رحمه الله تعالى في كتابه الكافي في علوم الحديث اعلم أن الأحكام كما بينت بكتاب الله تعالى في بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومصداق ذلك بعد شهرته وانكشافه عند أهل الحق شهرة لا تغيب عن ذوي الأبصار وانكشافا لا يتقنع عند أولي الاعتبار حديث المقدام ابن معدي كرب عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال ألا إني قد أوتيت الكتاب ومثله معه الحديث والسنة في كثير من المواضع مبينة للكتاب كقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلوك ما رأيتمني أصلي وقوله خذوا عني منافككم ثم قال ونقل عن الأوزاعي عن مكتول أنه قال القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن ثم كتاب الله تعالى لما كان محفوظا عن تطرق الطعن والتغيير متواترا على تتابع الأنام وتوالي الأيام تقطت مؤنة حفظه الموكول إلى الله تعالى عن العلماء والسنة لما تادت أن يتطرق إليها طعن بعض الأبالثة وتلبيس الملاحدة بوضع الحديث والكذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قاما بنصرها وتقويمها وتسجيدها وتصحيحها العلماء الجهابدة والأمناء الجحاجحة وحافظوا على هذه الأمة دينهم وزادوا على إيمانهم بالغيب يقينهم فمن عرف للإسلام حقه وأوجب للرسول صلى الله عليه وسلم حرمته وآثر طريقته على كل طريق ونظر فيها بتحقيق وتدقيق وعظم من عظم الله تأمه وأعلى مكانه لم يتقب طعنه إلى حزب الرسول وأتباعه وأتباع الوحي وأوعية العلم وأوعية الدين وخزنة العلم الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه كيف وهم أثبتوا السنة بإحسانهم كابرا عن كابه فنقلوا سيره ومن شاهه ووطفوا ما كان عليه وشواهده وجاءوا بأقواله وأفعاله وأحواله كتفره وحضره وضعامه وإقامته ومنامه ويقضته من إشارة وتصريح وقيام وقعود ومأكل ومشرب وملبس ومركب وما كان سبيل الرضا والسقط والإنكار والقبول حتى القلامة من ظفره ما كان يسمع بها والنخامة من فيه كيف يلفزها وأين وضعها ولولا عنايتهم لضبط الأحاديث وأثانيذها مطروفة وبإيداعهم خزانة خاطرهم محفوظة تارة بتحمل المشاق الشديدة بالحل والاستحال إلى البلدان البعيدة وتارة ببذل الأنفس والأموال والتكاب المخابس والأهوال صحب الألوان خمص البطون نحل الأبدان ولولا حفظهم البتون لتاد أن تمحي رتور الأحكام وآثارها ويضمحل أثر الأخبار ومنارها ويهيم الناس في أودية الضلالة ويبيد في بيداء الجهالة ويتمسك بكل حديث موضوع ويقنع عن يقدار كل منصوص ومرفوع لكن الله تعالى جلت حكمته إذ وفق لتحريك القلم فيها أعطى القوس باريها فأصبحت السنة بتعليهم بارحة الأرجاء مؤنقة الخضراء كالرياض يانقة وكالريحان شايقة مستندة إلى معدن النبوة ومشكاة الرسالة بالتواتر والآحاد المحكم بسلسلة الإسناد لله تحت قباب العز طائفة أخفاهم في رداء الفقر إجلالا هم السلاطين في أطمار مسكنة ما التعبدوا من ملوك الأرض أقيالا ثم معاطسهم غبر ملابسهم جروا على الفلك الدوار أذيالا هذه المكارم لا قعبان من لبن شيبا بماء فطارا بعد أبوالا وقال العراقي رحمه الله في أول شرحه على ألفيته في الحديث علم الحديث خطير وقعه كثير نفعه عليه مدار أكثر الأحكام وبه يعرف الحلال والحرام ولأهله الصلاح لابد للطالب من فهمه فلهذا نجب إلى تقديم العناية بكتاب في علمه وقال المحدث المصري أحمد بن محمد شاكر رحمه الله تعالى في مقدمته على الباعة الحزين وإن المسلمين اشتدت عنايتهم من عهد القدر الأول بحفظ أثانيب شريعتهم من الكتاب والسنة بما لم يعن به أمة قبلهم فحافظوا القرآن ورواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرا آية آية وكلمة كلمة وحرفا حرفا حفظا في الصدور وإثباتا بالكتابة في المطاحف رووا أودها نقطه بلهجات القبائل ورووا طرق رسمه في المصحف وألفوا في ذلك كتبا مطولة وافية وحفظوا أيضا عن نبيهم كل أقواله وأفعاله وأحواله وهو المبلغ عن ربه والمبين لشرعه والمأمور بإقامة دينه وكل أقواله وأحواله بيان للقرآن وهو الرسول المعصوم والأسوة الحسنة يقول الله تعالى في صفته وما ينطق عن الهواء إن هو إلا وحي يوحى ويقول وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون ويقول أيضا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ثم قال ففهم المسلمون من كل هذا أنه يجب عليهم أن يحفظوا عن رسولهم كل شيء وقد فعلوا وأدوا الأمانة على وجهها ورواوا الأحاديث عنه إما متواترة باللفظ والمعنى وإما متواترة في المعنى فقط وإما مشهورة وإما بالأثاني ذي ثابتة مما يسمى عند العلماء الحديث الصحيح والحديث الحسن واجتهد علماء الحديث في رواية كل ما رواه عنه الرواه وإن لم يكن صحيحا عندهم ثم اجتهدوا في التوثق من صحة كل حديث وكل حرف رواه الرواه ونقدوا أحوالهم ورواياتهم واحتاطوا أشد الحيطة في النقل فكانوا يحكمون بضعف الحديث لأقل شبهة في سيرة الناقل الشخصية مما يؤثر في العدالة عند أهل العلم أما إذا اشتبهوا في صدقه وعلموا أنه كذب في شيء من كلامه فقد رفضوا روايته وثموا حديثه موضوعا أو مكذوبا وإن لم يعرف عنه الكذب في رواية الحديث مع علمهم بأنه قد يصدق الكذوب وكذلك توثقوا من حفظ كل راون وقارنوا رواياته بعضها ببعض وبروايات غيره فإن وجدوا منه خطأا كثيرا وحفظا غير جيد ضعفوا رواياته او روايته وإن كان لا مطعن عليه في شخصه ولا في طبقه خشة أن تكون روايته مما خانه فيه الحفظ وقد حرروا القواعد التي وضعوها لقبول الحديث وهي قواعد هذا الفن وحققوها بأقصى ما في الوسع الإنساني احتياطا لدينهم فكانت قواعدهم التي ثاروا عليها أصح القواعد للإثبات التاريخي وأعلاها وأدقها وإن أعرض عنها في هذه العصور المتأخرة كثير من الناس وتحاموها بغير علم منهم ولا بينة وقلدهم فيها العلماء في أكثر الفنون النقلية فقلدهم علماء اللغة وعلماء الأدب وعلماء التاريخ وغيرهم فاجتهدوا في رواية كل نقل في علومهم بإثناده كما تراه في كتب المتقدمين السابقين وطبقوا قواعد هذا العلم عند إرادة التوثق من صحة النقل في أي شيء يرجع فيه إلى النقل فهذا العلم في الحقيقة أساس لكل العلوم النقلية وهو جدير بما وصفه به صديقي وأخي العلامة الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة من أنه منطق المنقول وميزان تصحيح الأخبار انتهى وأقول هذه المنظومة التي نتدارسها في هذا الشرح هي منظومة البيقوني في مصطلح الحديث فها هنا أربع ألفاظ ناقف معها ونشرحها إن شاء الله المنظومة البيقوني المصطلح الحديث فأما البيقون المنظومة فأعلم رحمني الله وإياك أن الكلام العربية ينقسم إلى قسمين اثنين نظم ونثر النظم هو الشعر وهو ما كان بقافية ووزن من الكلام والعلماء لهم شعر والشعراء لهم شعر ولكن فرقا بين شعر العلماء وشعر الشعراء كما قالها شيخنا الألضاني رحمه الله لما ذكر مرة شعرا لابن القيم في مناسبة فأما شعر الشعراء فحسبك ذما له ولهم قول الله تعالى والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا بعدما ظلموا وفي يعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون وفي هذا الاستثناء في الآية الأخيرة إشعار بالفرق بين الشعر المليح وشعر القبيح فأما العلماء فإنهم يترفعون في شعرهم عن الكذب الذي يرتع فيه الشعراء إلى آذانهم ويترفع العلماء عن الغلو في المدح والذنب والهجاء والقدح والغزل والفحش والصور الشعرية واللعب بالتراكيب والألفاظ فأما شعر العلماء فهو أيضا نوعان اثنان النوع الأول من دابة شعر الشعراء ولكن بدون معايبهم التي سبق ذكرها فهو مدح ورتاء وهجاء ونحو ذلك كشعر حسان وابن رواحه رضي الله تعالى عنهما والنوع الثاني شعر في العلوم الشرعية في سائر الفنون عقيدة وقرآن وحديث ورجال وفقها وأصولا ودافعهم في مثل هذا النظم هو تسهيل الحفظ كما قال شيخ مشايخنا العلامة حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى في معارج القبول قال وقد سألني من لا تتعني مخالفته من المحبين أن أنظم مختفرا يسهل حفظه على الطالبين ويقرب مناله للراغبين فهذا هو إذن دافع العلماء على نظم ما ينظمونه من منظومات العلوم وأعلم بارك الله فيك أن منظومات العلماء نوعان اثنان المنظومات العلمية في العلوم الشرعية نوعان اثنان أما النوع الأول فما كانت قافيته في كل أبياته واحدة والنوع الثاني ما يكون لكل بيت فيه قافية ولكن هذه القافية تكون متحدة في البيت نفسه مع روية فإن البيت كما لا يخفى قسمان اثنان صدر وعجل فأما الروي فإنه آخر شيء في صدر البيت وأما القافية فإنها آخر شيء في عجزه ومثال ذلك البيت الأول من أبيات هذه المنظومة البيقونية يقول الناظم رحمه الله أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسلا أبدأ بالحمد مصليا على هذا هو صدر البيت محمد خير نبي أرسل هذا عجزه اللام مع الألف في كلمة علاء هي روي البيت واللام مع الألف في كلمة أرسل هي قافيته وأنت ترى أن أكثر المنظومات في العلوم الشرعية من هذا النوع الثاني الذي لكل بيت فيه قافية تتفق مع الروي كما ترى ذلك في ألفية بن مالك وفي سلم الوصول وفي البيقونية وفي غيرها ومثال النوع الأول من منظومات العلوم الشرعية نونية بن القيم رحمه الله تعالى وتائية شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في القدر هذا بعض الكلام مما يتعلق بالمنظومة وأما البيقوني رحمه الله فلقد قال أكثر في الراح منظومته أنهم لم يقفوا له على ترجمة وكثير من هؤلاء في لا يعرف عن البيقوني أكثر مما ذكره البيقوني نفسه في أواخر منظومته لما قال وقد أتت كالجوهر المكنون سميتها منظومة البيقون وكثيرون من هؤلاء العلماء لا يعرفون ما هذه النسبة هي إلى بلد أم إلى قرية أم إلى أبن أم إلى جد قال الحموي رحمه الله في شرحه المخطوط على البلقونية لم أقف للناظم رحمه الله تعالى على ترجمة يعلم منها اسمه وحاله ولا أدري ما هذه النسبة هل هي إلى هل هي لبلدة أو قرية أو اب أو جد وقال الحسيني في آخر درره البهية في شرح البلقونية توقف في هذه النسبة غالب من كتب هنا ورأيت لبعضهم أنها إلى بيقون قرية في إقليم أذربيجان بقرب الأكراد أما الزرقاني والدمياطي في شرحه المخطوط فيقولان أيضا أنهما لم يقف على اسم ولا ترجمة للناظم ولكن الأجهورية في حاشيته على شرح الزرقاني يقول رحمه الله إنه ودد بهامش نسخة عليها خط ناظم ما نصه اسمه الشيخ عمر ابن الشيخ محمد ابن فتوح الدمشقي الشافعي وأقول حال الناظم إذن يذكرنا بابن آج الروم رحمه الله صاحب المقدم الآج الرومية المشهورة في النحو حيث لا يعرف عن ابن آج الروم رحمه الله سوى اسمه وأنه من بلاد فارس لولا أننا وجدنا ترجمة للناظم البيقوني رحمه الله تعالى في ثلاثة مصادر في الأعلام للزيركلي وفي معجم المؤلفين لكحالة وفي الرسالة المستطرفة وخلاصة ما في هذه المصادر الثلاثة على وجازة ما جاء فيها كحالة يجزم النتمى الناظم طاهة وأما الزيركلي فقد شكه قال عمر أوطاها وأقول لعل سبب شكه ما سبق ذكره من وجود هذا الاسم هكذا في هامش نسخة خطية وأنا أرى أن هذا ليس بفجة قاطعة في معرفة اسمه إذ نحن لا نعرف أصلا خط من هذا وإن كانت النسخة الخطية تلك من البيقونية إنما هي بخط ناظم لكن الهامش الموم إليه بخط آخر ولذلك فإني أرى أن جزم كحالة أو لا لأن الجزم مقدم على الشك اسمه طاها وها هنا فائدة فقهية هل يجوز أن يسمى المرء طاه أقول طاه حروف مقطعة كألف لام ميم وألف لام را وحاميم وقد ذكر بعض الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم أنها كلمة نبطية معربة بمعنى يا رجل قال الحافظ بن كثير رحمه الله في تفسيره تقدم الكلام على الحروف المقطعة في أول سورة البقرة بما أغنى عن إعادته ثم ذكر ما أسنده ابن أبي هاتم إلى ابن عباس رضي الله عنهما قال طاها يا رجل وهكذا رؤية عن مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وعطاء ومحمد بن كعب وأبي مالك وعطي العوفي والحسن وقتاد والضحاك والسدي وابن أبزى أنهم قالوا طاها بمعنى يا رجل وفي رواية عن ابن عباس وسعيد بن جبير والثوري أنها كلمة بالنبطية معناها يا رجل وقال أبو صالح هي معربة فلا يجوز إذن التسمية بهذه الأسماء طاها ياثين قاف نون ونحوها ونرجع الآن إلى ترجمته فهو طاها ابن محمد ابن فتوح البيقوني رحمه الله أصولي عالم بمصطلح الحديث دمشقي شافعي وقد عرفنا سابقا أنه من بيقون فيما يقال وهي قرية في أذربيجان كان حيا قبل العام الثمانين بعد بعد الألف الواحدة الأولى من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأما تاريخ وفاته فلا يدرى بالضبط متامات رحمه الله ومما يتعلق بالناظم وترجمته أن الحلبي الضال هداه الله قد قال في تعليقاته على البيقونية قال له كتاب فتح القادر المغيث في علم الحديث وهو مخطوط في طوب مكتبة مخطوطات وأنا أرى أنه أخذ هذا عن الزيركلي في الأعلام وعبارة الزيركلي هكذا وشرحها أي منظومة البيقوني محمد ابن عثمان الميرقني وغيره وله فتح القادر المغيث خاء يعني مخطوطة في طوبق بور وأنا أظن أن الزيركلي قد غلط لأن فتح القادر المغيث بشرح منظومة البيقوني في علم الحديث إنما هو كتاب مستقل لعبد القادر ابن جلال الدين المحلي رحمه الله تعالى ومنظومة البيقوني رحمه الله منظومة لطيفة تهلة مختصرة فلذلك اعتنى الناس بها واشتغلوا بشرحها والتعليق عليها وتهذيبها والزيادة عليها وترتيبها وإصلاحها فأما شروحها فهي كثيرة جدا قديما وحديثا ولا تكاد تجد عالما أو طالب علم معاطرا إلا وشرحها مرة أو أكثر ومن أشهر شروح المتأخرين عليها شرح شيخنا وأستاذنا الإمام العلامة المتفنن أبي عبد الله ابن عثيمين رحمه الله رب العالمين فأما المتقدمون فشراحها فيهم كثر وأكثر تروحهم لا تزال إلى الآن مخطوطة وممن اطلعت عليهم او على أثمائهم من شراحها نحو ثلاثين رجلا وتأسرد أسماءهم احمد ابن محمد الحسني الحموي الحنفي محمد ابن عبد الباقي الزرقاني وبهامش شرحه حاشية لعطية محمد زيتونة التونسي محمد ابن محمد ابن أحمد البديري الدمياطي المعروف بابن الميت حسن ابن غالي الأزهري الجداوي محمد ابن معدان الحاجري الاثناوي الشهير بجاد المولى عبد الله ابن علي سويدان الدمليجي محمد عثمان ابن محمد الميرقني المكي الحنفي بيومي ابن فراج ابن مصطفى السيوطي المشهور بالزيات الخلوتي الجرجاوي الشيخ محمود نشابه العلامة صديق حسن خان داود التكريتي علي ابن محمد ابن عامر النجاري بدر الدين الحسيني مصطفى ملا محمد الكردي محمد ابن خليفة ابن حمد النبهاني المالكي أحمد الترمانيني عبد القادر ابن جلال الدين المحلي حسن المشاط ابن عثيمين سيف الرحمن أحمد الغمراوي الشيخ خالد الجزماتي البلتاني الشيخ عبد الرحمن ابن سليمان ابن يحيى او ابن يحيى الاهدل زين ابن احمد ابن زين الصياد المرففي الأزهري الشيخ عبد الغني ابن محمد السوداني البرهاني وغيرهم كثير وعندي بحمد الله تعالى الكثير جدا من شروحهم ما بين مطبوع ومخطوط فأما ترتيب البيقونية وتهذيبها والتحشي عليها وإصلاحها